bu eee husma sen vcudu için de tarihi için yok yok yok illet için belerzu için dört illet gerekiyor bu masa maddiye veririz normal illet gayet neti su sebute Suriye Suriye قالية قالية تشو اذا مرتي تشو ترى ثلاث مقاسات مايا تشو اسورية دي التي التي قاعد يشيل في فعالية هنا الجارتو بريزو مارانغو بريزو بريزو bu durumda olmazdı beliriz. Gaye bir gaya yapmışız biz. Yapma ya. olması evet. şey şey istiyorsanız. Bir daha okumuşsun ama olmuşsun. Yok bir daha okumuşsun. Yok yoksun. İyi kardeşlerim. Bir daha söyleyeceğim sana. Şimdi yok. burada da tasrif, tehvil. Belir. Tehvilul asril vahidi. O da bir tehvilul asril vahidi. Bu da bura, bura da, da, da e, Değil belir. mi? Tasrif nedir? Taahhül asıl bir yaşam şekli, farklı ve Bu da meydana gelmesi için Dört gelir. Merasimler, tarifin latifesi. Asıl ben gelir çünkü bu muhaleşte bu taahhül, bu, bu, bu, bu taahhüd mana mesela bir bil muhah bil uğra yaptırmaz. Merasimler. Taahhüd Ben taahhüdler yürüyor, daraba, ben bir taahhüd. Merasimler. Ben geçti marti yahven destuali maliye mu evet şimdi evet o o o madde o madde evet kardeşim o o o o o o mesela o madde lati marti mesela o tatri be tahvil elif yatarat elif be de de bir de o o heyet meclisi ki o heyet o o değişmesi değişmesi yok hayır maksimide burada darabed yolundan darabeye geçiyoruz verirsin bunun ona da bu da hakda ciddi maddi ya o hizmet o o bir de öyle zuliyetin uhayet verirsin vardır. Para, para bu Şimdi mesela levdi faaliyet insandır. Mehuvel derec maddiye, mesela o tahvil, o o madde uharca لا انا بس ودي شيء انا خلاص الورق الاصلي محشط نور اليسون الورق الاصلي وما تنسى رجعت هيئه التنظيم طلعنا عليه تريبو بيريس والتحويل بين حاشي و التي فعلية إنسان ذر التي مادية أو فاردر التي عرور أو مع بلد. ما في, ما ما في, و و في الماضي في المستقبل التي مادية التي فعلية إنسان التي التي سورية تحويل جسم تحويل التي ودير من ومن ثم التعريف يستوي على العربين من المتحول الأصلي محلي أكيد التحويل هي صورة في مسامحة تحويل شديدها تحويل يعني أو صورته تحويل جنسهاي من التحويل أكيد شديدها بلكي الهيئة الحاسلة دون تحويل في مسامحة ب ب ب ب في مسامحة في مسامحة قدموا حيث إن الصورة قدموا إن الصورة هي الهيئة هي الهيئة الحاصلة من التحويلين قدموا خالصاً ويدلق ترزيم بالالتزام على الفاعل يعني بيصير على قاعد الشعر في وجود بالمحاضرة في انشاء ضروري الواحد والنعت ومضاد الواحد والنعت وحصول المعاني المقصودة للغايه للجمعيه تمام كذلك والللف وفي مسامحة تحويل شويه دقيقه مع التحويل ها سي كن لازم يراجعوا تمام ودو مقارنه ذكر هذا ها وضمه ويذل بالذن على الساعة والمحوول والأسد الواحد إنه أو أو م أو حورس معه ومنعده طري نخلاتي أوسط وعصور فإن كل ذا المحوول أهو الوضع أم غيره وضع أصل القراءة الله أقدر صعب orada yakibulur. Bereniz. Bu araptadırlar. Şimdi mesela diyecek 2 2 vardır. Bereniz. Hata. Bereniz. Kami eden Allah yani Araplar. Bereniz. vardır. Bereniz. Azvadan Allah cenanı. Allah bu Araplar demiyor. Ama asaptan. tabi. من اللي أبدت إني الله إيه هذا من حسب الضعار، هر هر هر كسر دغور، ديم لا، حسب الحقائق، المحاول وضعه، وهذه كنزة والله محاول كل ما نستوي تحليله، ديم فإن قلت المحاول المحول في مسامحة المحول إن المحول إن الأصل المحول أمسلة إذا المحول الأمسلة المحول الأمسلة إذا أجي حصول أمسلة في المسامحة. أمسل التحويلات اليوم في الأن محول أصلاً واحد لأجل حصول أمسلات أول بعض أو غيره خلت الظاهر فجد ذلك محولاني ظاهر وتحقيق الظاهر أنه كل من يصبح ذلك ملز. كل من يصبح التحقيق ملز.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 من البتة والواضح لأنه الذي حول أصل واحد يحول مادة الأصل الواحد من ذلك وصاهرهم بحسب الصارم. ليه الظاهر وغير الظاهر لله تحكى بحسب كل في التحقيق ليه الظاهر وغير الظاهر بلا تحكى تحكى مقابلة الذي حول أصل واحد لأبشلتين وده هو وإنما كنا انه حول أصل واحدة فنبعث في الأمار لأبشلتين ايش تقال امثله منه مرزون ولم ولم ابي وانا وانا وانا ما وجنا ما قلت حس ساكي وانما حول اصل وان كنا تدشينها لا وانما حول اصل واحده وانما حول, أم حول بلل. بلل. بلل. او حول وياخذ واضح مرزون اقول وانه اخذ خش أولها وإن وإنما حول ولم و ليش, ليش ولا ولم يجعل كل من عمسيه استيقظ المعلومات الراسية الأول أولها الأول وإنما حوله الأول الاختصار على قوله على قوله وإنما حول الدنيا على اخيني وان حول لي اخي وان كل اصل علاج وان حول الاصل الى امثله ولم ولم كل من امثله صيغه الموضوعه براسها لان هذا aldıkı fırsat münasebe daha alakalı münasebetti yani sanki bir münasebet yapıyoruz biz aslında yapıyoruz vergi topluyoruz değil mi öte geleceğim münasebet kesmek olmuyor ne ne aldıkı münasebetti bu atlat şu yana mı ne bu tabii dediğin المؤسسة موجود بين الصفات دي اللي بي بيرقسم هؤلاء هؤلاء بيرقسم ها مناسمة ده ويقول ويقول ده, ده, ده ve akla uyuşturucu değil mi? O zaman her birisi muşteri bir şey yapıyor lan, yani sanki bir asıl kabul ediyoruz, yani ellerinde ödedikler bir bir değil mi? Kabul ediyoruz ama her her birisi muşteri yaptı, o zaman da olamaz. Allah değil mi? Uygunlama zaman. Vakti müsaddeli. Ne? Vakti müsaddeli. Ne? Yani uyuşturucu Bununla münasebet ben altan, oluyor. Münasebet da oluyor O sebep o. Ayı bir ellekte. O etkiler o daptı yani ha. Müştekil ellekte ha. Akrabo, hala böyle mi? Yok. Hayvan daptı yani Evet. O şey vardı. Mısri vardı. Yok. Mısri. O Ahuş da bu var bir tane Orta Asya'da bir müze fotoğrafı da çekiliyor. Ev bahçesiz Ura bak bak bak yok ama o Musi güzeldir. Waqc'lar asıl vahid, ha? Almaz tabi, işin demedim. Tahvil mazdari, istihsak kavlu al-mazabein. Tahvil ta'ri ibn Mes'ud'a göre Ama aslı halbuki meres. Bak göre mazdardır ama göz göre eriş in den Yaşarın ulan mazdara, ...muştak kalmışlar değil mi abi? Ama şimdi evet. madara Söyle, söylemedi. Evet. Yaşarın mazdara, deseydi Yaşarın ulan mazdara... ...ve belki bu kapalı kaldı mi abi? O muçtak kalmışlar. Evet. Evet. Yani, ama o, o daribun, ne yapıyorlar? يزعلون يزعلون يزعلون الأمثلة المختلفة أصلي يبقى في اللي مش أصي واحد تجي فعل يجي وظره كلا هبسونه مش هه هبسونه مشتق يا أما ما زلمستها ونبكر خصني أقول أصل واحد عن ماضري صح صحاء المذبين فإن الكوفيين يزعلون تجي يز... يز... يز... يز... يز... يز... يز... يزعلون مع هذا العلم مشتقنا فعلها Elmaslara var müstakkat, hepsi yani müstakkatta mektüel ya! Zaten asli vahat maslar olabilir, onun asıl kabul etmezse Diyor <gülüyor> işte ya bu da hoş olmamıştır <gülüyor> ya! Yani onlar, mesela diyor atli vahat maslardır, hepsi madde dağılmıştır, değil mi? <gülüyor> Ötekiler... Maslilerde de, <gülüyor> maslilerde de, varız. Meşhur tabi ya! Ötekiler diyor geldi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ona bıxarız. Elgemazdır. Seyizgelerine niye mağdurlar? Zırt. Yemiyorum. Muştaqadi. Elgemazdıra veğir he. Ve fayl o. Oğuz bıxar. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. Ve. يعلو بعدل فعلي آه بصحته بلى آه الله الله أيوم صيغناكير أو فهو تفعلش يعلو بعدل فعلي بلى بصحته بلى نتكلم مع الوردة وردة آه ووو وصحيح وردة بلى وردة مع المرصع يعلو بعذري وما يسححو بصحاتي. مين؟ يعلو بعذري ويسححو بصحاتي. من؟ طابعة في والصحاتي. من؟ في العروس ما تدرو يد. ما تقول مين؟ ما شو تافته بدر الله سخ؟ يعلو ويسححو بصحاتي ويسححو بصحاتي. فهو معه في الشارع. مريضه يدور مع في الاعداد الموجودا وحده نابشتيور بيرز بيحصل بصيحه يدور معه مع في الاعداد في وجود العائل بيرز انه ايير مع الغوزه <تصفيق> أه... في اذا فعل مع ما ترص يعيد اذا كان يا يد شين معذر واطيول يعيد هو خاطر دي خاطر المشتري اذا فند هو ده وعدند وعدار هو وحس المشتري طيب المشتري هو مكافش ان ما وعد وعدن وعدم ان في عدم الاداء وذلك يواكل يوجد وجل وجل ده مشت مجده ارمس يريد مداريه ومضاريته معه تنجع عليه وصحته ومضاريته يكون مضارع ona bağlı olmazdı. Fakat sen de gerçek nemazda buna bağlıdır. Ama dar gelir, o hamdarı gelir, ve sıhhati ve namazı dar ola sonra söylerse ye duru mahu. Hı? fi'l فهو فرغ الفائل أمامه هو يدوره دان صورة التفازل لسنتهو فرغ الفائل معه هكذا ما يجب نفسه وعاده فيها الجاني بداً معه فهو يُعلُّوا بإعدال الفاعل palm slippery and will follow him with the Islamic Department يُعلُّيge theиш pen pat γ هذا تجيّه فهو في العودة فضي اللي wygląda يُذبّوا معه في الأعدالi والجوار عدوي المسئلة تعangen بإعدال الفاعل متظول على مصاب فالأ должны لrichten معه في الأعدال مع ها؟ تفشيوه منعطف ودا منعطف ودا منعطف. سيد مرسل بو أن المصدر فرر شعالي. اهل قصص، كيف؟ لأنه يدور معه شهر. يعاد سببه المصدر فرر شعالي. كيف يدور معه؟ لأنه يدور معه. وشكرا. عبارة من أول أن يكون على بلردي أن المصدر yani o yeterli ama